أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قANTINO ALLAZINA LA YU'MINOON BILLAHI WALA BIYAWMIL AKHIR WALA YUHARRIMU وَيَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمْ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة للحق ليظهره ليظهره على الدين, الدين أي الحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله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 ان عده الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم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 زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم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 فما متاع الحياة الدنيا في الْآخِرَةِ إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أَلِيمًا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله وَنُودِيلَ ان تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكيم